الأكاديمية المصرية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة القاهرة مركز خدمة المجتمع نؤهلك في أقل من شهرين لاحتراف صيانة المحمول ماذربورد ديش شاشات اللاتوب التكييف والتبريد سوفتوير هاردوير دراسة مخططات فك واصلاح الأجهزة عملي بالمحاضرات في اقل من 20 ثانية تستطيع تحديد العيوب باحدث الاجهزة التقنية كما تقدم الأكاديمية دورات متخصصة في برامج الاوتوكاد فوتوشوب جرافيك اي سي دي ال شهادات معتمدة رسميا مع توفير فرص عمل لاوائل الخريجين المحاضرة الاولى مجانا شنطة عدة هدية لكل دارس كما توفر الأكاديمية للدارسين بعد التخرب الدعم الفني الكامل لهم الدراسة للمصريين والأشقاء العرب من الجنسين إقامة للمغتربين في حالة عدم اكتياز الدارس الدورة بنجاح تعاد له الدورة مجاناً